و wow, الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظلم الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاهوت فقاتلوا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 خشية الله أو أشد خشية وقالوا اينما تنفون يدرك قوم الموت الا كنتم في بردي مشيئا وان تصبهم حسنا Ba ga uunaìiliu koka du ya kouuna ha Ma kom va kangi تأيئتي فمن نفسك وأرسلنا لك الناسرا سولا